تبعا الفقهاء لغيره من و ر المباشرة ا مباحث الديات لعلاقاتها بالجنايات وذلك أن القسامة هي الأيمان التي يحلفها الإنسان على دعوة الجناية ء وذلك دعوة هي على أن و خ ل ا ص ة موضوعها أ ن ه إ ذ ا قامت شبهه على ج ن ا ي ة ما إ ل ا أ ن ه لا يوجد فيها إ ث ب ا ت شرعي كما لو ذهب إ ن س ا ن إ ل ى ج م ا ع ة يوجد بينه وبينهم عدا ء ف ق ت ل و ه إ ل ا أ ن ن ا لم ن ر ه م حينما قتلوه ولا توجد عندنا ب ي ن ة ت ث ب ت هذا و ل ك ن ه ن ا ك ش ب ه ة و ت ه م ة فيدعي أ ه ل ا ل م ق ت و ل أ ن ذاك ا ل ح ي قتل هذا الرجل فيطالبون ب أ ن يحلفوا خمسين يمين ا ب أ ن ه م قتلوه يعني المدعي أ و ل ي ا ء الدم يحلفون خمسين يمينا على أ ه ل ذلك الحي أ ن ه م قتلوا هذا ا ل إ ن س ا ن وتثبت بهذه ا ل أ ي م ا ن ا ل ج ن ا ي ة ويدفع أ و ل ئ ك الناس الديه ة على التخطيل الذي ذ س ن ك ر وهذه وذلك شبيهة شبيهة وذلك أنه لا تجد فيه بينة الرجل وكذلك شرعية باللعام بينة بينة فيه ويلاعن الجناية لا الرجل هنا لا تجد بينة على تجد تجد و إ ن م ا توجد ش ب ه ة وذلك أ ن ه ذهب إ ل ى ذلك الحي أ و إلى ذلك المكان أو الى م ك ا ن أو إ ل تلك ا ل ج م ا ع ة أ و دخل بيتا من البيوت ولم يخرج منه وكان فيه عدد كبير من الناس وقتل مثلا ذهب إ ل ى ق ر ي ة من القرى إ ل ى مكان من ا ل أ م ا ك ن فقتل به ما نستطيع أ ن نقيم ب ي ن ة على إ ن س ا ن ما أ ن ه الجانب و إ ن م ا يغلب على غ ن ن ا أنه قتل من قبل الناس الذين ن قتل قبل ا ك واول في هذه القرية هذه في ت ك ا ل من ح ل ل ة ا ا أ ي م الخمسون التي ي قضى س م المدعى عليهم من ه هذه ا أولياء الدني الجناية أدية وأول وتوجب على تثبت ق ب ا ل ق س ا م ة هو الوليد بن المغيره ة في ا ا ل ج ل ي ة وقد ق ر ه ا ا ل إ س ل ا م وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في هذا ل أ ن ه ليس كل ما كان عليه أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يعتبر باطلا فكثير مما كان عليه أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة كان حقا وكثير منه كان باطلا فما كان حقا أ ق ر ه ا ل إ س ل ا م وما كان باطلا أ ل غ ا ه و أ ت ى بتشريع جديد آ خ ر سواه وحينما يقرر ا ل إ س ل ا م مثل هذه ا ل أ ح ك ا م لا نقول إ ن هذه ا ل أ ح ك ا م ث ا ب ت ة قبل ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا هي ث ا ب ت ة بوحي جديد من الله سبحانه وتعالى ي ت ا ب ت ة بالحكم الشرعي و إ ن كان الناس قد تعارفوا عليها قبل ا ل إ س ل ا م كثير من القوانين والتشريعات التي شرعت لنا في ا ل إ س ل ا م في جانب المعاملات في, جانب في كل جانب من جوانب الحياه كان الناس يعرفونه في الجاهليه ة وبعضهم كان يتعاملوا ع م كان ربما لو ذهبنا إلى الى ر كثيرا و لو وجدنا قوانينهم القوانين تتوافق م من الإسلام؟ ا ذهبنا هل لو في إ بلاد الفرس لوجدنا في قوانينهم كثيرا من القوانين التي توافق الاسلام إ س ل م ف ا ل إ جديد وهذا ا ما كان الناس ف ق ل ع ي في الجائلية و ه ان صح أ ن الوليد بن ا ل م غ ي ر ة هو أ و ل من قضى بالقسامه ة والقسامة ي للأيمان التي تقسم على أولياء الدم لأنه لو عشرة بأن قتيلهم قتل في الحي وأنهم هم الذين اسم الدم الفلان قتلوا فإن الأيمان الخمسين لا يحلفها تقسم وأنهم هم على لأنه لو قتل بأن فإن منهم دع عشر واحد وإنما يحلفونها العشر كل خمسين يمينا على ما ت ن ذ ك ر أ ي يحلف كل واحد منهم عشره ة القسامة أيمان أ سمي نعم إما ن ولذلك ايمان مأخوذة من ع ن ي ا س ل ل أ ي م التي تقسم على تقسم أ و ل ي ا الدم ء م أ خ و ذ ة من ا ل ق سمي و ق ل ه القسامه اسم ل ل ل أ و ي ا ا ء ة ا عامة هذه الشروط العامة ليست خاصة بها وإنما شروط وفي عامة هذه هي ليست كل فيها دعوة ل أ ن القسمه نوع من أ ن و ا ع ا ل د ع ا و ة يدعي إ ن س ا ن أ و ج م ا ع ة أ ن ج م ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة قتلت هذا القتيل هي د ع و ة و ا ل د ع و ة لا بد لها من شروط ع ا م ة حتى تثبت أو حتى يصح س م او ع ه لها ا لابد من ش ر ط عامة حتى يصح سماعها وبعد أ ن يصح سماعها يطالب ب ا ل ب ي ن ة نحن قبل أ ن نطالب بالبينه ة ننظر تسمع هذه الدعوه او لا تسمع ف إ ذ ا كانت ا ل د ع و ة تسمع طولب المدعي ب ا ل ب ي ن ة و إ ذ ا كانت ا ل د ع و ة لا تسمع ردت في ا ل أ ص ل ف إ ذ ا ادعى الانسان بما ليس له ان يدعيه لا نطالبه بالبينه و إ ن م ا نطالبه ب ا ل ب ي ن ة حينما يدعي د ع و ة ص ح ي ح ة فشروط ا ل د ع و ة بشكل عام لها س ت ة شروط الشرط ا ل أ و ل في ا ل د ع و ة ع ا م ة وطبعا في موضوعنا ا ل آ ن بشكل خاص و إ ن م ا هي شروط ا عامه يعني تدخل في الغصب وتدخل في ا ل س ر ق ة وتدخل في الاسلام وتدخل في غير ذلك أ و ل ا أ ن تكون م ع ل و م ة ب أ ن يفصل ما يدعيه من عمد يقول الجنايه عمد أ و خ ط أ أ و شبه عمد د ادعى دعوة يفصل ي وإذا ماذا عامة ت ر لماذا سنقضي لك لا ندري فلا تسمع دعوه لا بد من التفصيل ولابد ان يبين من الذي قتل هل هو فرد المدعى عليه فرد ام المدعى عليه جماعه ة ل الجناية على أنه وقعت من قبل عدد انفراد الاشخاص من من بد اذا فإن قتل قتيل القاضي قتل تفصل لي الحي الفلاني في كيف وهناك م ن الذي قتل و قول ضعيف ب أ ن ه يعرض عنه ما دام لم يفصل ما يطالبه بالتفصيل إ ذ ا أ ر د ت أ ن تسمع دعواك فتفصل وبين ف إ ذ ا لم تبين أ ن ت الذي أ س ق ط ت دعواك بنفسك وهذا قول ضعيف لكن لا صح أ ن القاضي يستفصلك الشرط الثاني أن ت و ن ملزمة فتفصل لو ادعى إ ن س ا ن على إ ن س ا ن أ ن ه وهبه شيء وهبك هذا الشيء. إيش الآن؟ لكن هذه دعوة متى تكون م ل ز م ة إ ذ ا قال وهبني إ ي ا ه وقبضته باذني بعد القبض صارت ا ل ه ب ة م ل ز م ة وبناء على هذا تسمع فيها ا ل د ع و ة الشرط الثالث أ ن يعين المدعى عليه كما قلنا سواء كان واحدا ً او كانوا جماعه فلو قال قتله أ ح د ه م ر أ ى جماعه وقال قتله أ ح د ه م ف أ ن ك ر و ا قول ما رأى قتله واحد منا وطلب ت ح ل ي ف ه م قال لا يحلفهم القاضي ب ا ل أ ص ح ل أ ن ه يجب عليه أ ن يعين حتى يحق له أ ن يطالب ب ا ل ت ح ل ي ف وهذه الشروط تجري في دعوى ا ل غ ص ب و ا ل س ر ق ة و ا ل إ ل ا ف كما ذ ك ر ن ا ليست خ ا ص ف في الجناية والدم. الشرط ج ن ا والدم ا ي ة ل الرابع حتى تسمع الدعوة ان ل د ع و ة أ ي ك و ن الدعوه م ي ي أن ك ن وتعرفون المكلف فإذا لم يكن لأن كان أو كان مجنونا ن المدعي مكلفا المكلف والبارغ العاقل فإذا مكلفا صبيا لم ف أو إ ما يقبل كلامه م ولا يقبل س على دعوة ا ش ر ط الخامس الدعوة ل أن تكون ع على مدعى عليه مثله أن ي ك ولو ن م ك ادعى أيضا ا ل ولي كتناقض ي ي د ع ه الدم أ و فلو او د ع ى ل ي المطالب د أو ا ل م بالدم ادعى على شخص أ ن ه انفرد بالقتل قال قتله وحده ثم بعد ذلك ادعى على آ خ ر ب أ ن ه شريك له أ و ل مره قال قتله فلان وحده ثم جاء في اليوم الثاني وقال قتله معه رجل آ خ ر قال ما تقبل د ع و ة في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه تناقض والبطلان الذي, يحدث يعني الذي ينقض ح د ث ي ع ي الذي ي ن هو ا ل د ع و ة الثانيه ة الدعوة ما تسمع الدعوة الأولى تفصيل ذكره عندكم في ذ ك ر عندكم للدعوة أن لأنني أن من إن تقرأونا بالنسبة كان أريد أريد وحدكم وقد كلها الكتاب الحاكم حكم ما القسامة فيما لم يحكم في في في تفصيل تهي بيها الشرح هذا الجرس شاء الله الأولى إذا أسهب به أو بها يختلف الحكم باختلاف هذه الحاله ة من صور التناقض في الدعا عمدا العمدي لما صفات العمدي الخطأ الحالة ولكنه وصفه وصفه وصفه أو ما الأوصاف طيب بالنسبة لأصل الدعوة يبطل ولا على على تقبل بالنسبة بصفتين بغير تنطبق تنطبق طيب فإنه هذه هذه إ ذ ا دعا على قاتل او على إ ن س ا ن انفراده بالقتل ثم دعا على آ خ ر لم تسمع ا ل د ع و ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل د ع و ة ا ل أ و ل ى فيها تفصيل أ و دعا عمدا ووصفه بغيره الآن الثانية دعا عمدا عمدا عندما بالصفات الأخرى صفة شبه عمز أو صفة الخطأ أصل الدعوة ما الكلام الثاني قتله لكن قصل لم يبطل ولكن ما يقبل سورة وصف وصفه أو صفة عمز صفة شبه الذي قال متى تثبت القسامه, يعني متى طالب النات بحلفان قال تثبت القسامة في القتل بمحل لوث اصطلاح الفقهاء في ا ل ص و ر ة التي ذكرتها لكم وهي أ ن ه توجد شبهه تجعل أ ل الحي ق تجعل ل ت أ ه ل الحي الذين مات فيهم ذلك الإنسان ذلك فيهم أو قتل تجعله قتله ت ج ع ل هذه الشبهه يعبر عنها الفقهاء باللوث قال تثبت ا ل ق ت ا م ة في القتل بمحل لوث إ ي ش محل ا لوث ل قال وهو ق ر ي ن ة لصدق المدعى قرينة لصدق, المدع. قرينة لصدق المدع. أنا أدعي أنهم قتلوا. طيب أنا المدع قتلوا ولا يقبل لابد أن تكون ن ه ان ك ق ر ي ة لابد أن يكون هناك شيء يجعل هذه ا ل د ع و ة م ق ب و ل ة و م ب ر ر ة هذا الذي يعبر عنه الفقهاء باللوث إ ذ ن اللوث هو ق ر ي ن ة سواء كانت ا ل ق ر ي ن ة ح ا ل ي ة أ و م ق ا ل ي ة ح ا ل ي ة كما لو دخل بين أ ع د ا ء ومات فيهم قتل فيهم هذه شهدت قرينة、حالية. قرينة المقالية حالية كما لو شهد اناس فسقه قالوا فلان قتله قتل ا ل أ ع د ا ء من بني فلان كلامهم ما يقبل لانه فاسق ما تقبل شهادته ولكن إ ذ ا كان هناك عدد على ما سنذكره ا ل آ ن إ ن شاء الله بالتفصيل لابد أ ن يعطي ا ل إ ن س ا ن شبهه والمحقق اليوم ي أ خ ذ كل ما يسمعه سواء كان القائل صديقا أو ك ا ن عدوا س و ا ن كان محبا أ م كان مبسطا ويستفيد من كل كلمه يسمعها إذن ف اما ل ق ر ي ن ة إ أ ن تكون ح ا ل ي ة و إ م ا أ ن تكون مقاليه ة ف ي قرينة حالية أو مقالية على ثم مثل له قال بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة صدق قال تفرق بأن عنه محلة المدعب لها أعدائه تدل على مثل أو أو أو وجد ثم جمع في كان ج م ا ع ة اجتمعوا على مع بعض ل أ م ر من ا ل أ م و ر كما يحدث في الملاعب ى ا كما ع إذا مات أول يحدث ا الناس إلى ذهن الناس الناس هناك ينقسمون و منهم قسم للآخر سواء كانت في ق أم الكره ت ا م ا ي ة م ق ت ف إ ذ ا مات أ ح د ه م لابد أول قتله ان ل ل ف ئ ة ا ا ث ي ة ه ك ذ ا بادئ الرأي في ن ع م ت ف ر ق جماعة عن قتله ي أو أو تقابل صفان لقتال صفان غ ي ر من ا ل م ق ا ا التي ب ل ت يجري ف ي ه الثانيه بين ا ن ا س م ل هذه ل أ م و و ر ا ف ص ل و و ا ب ن م ا ه ك و ن قد قتله تحد ا ل ص في ن هذه ك ل ه ا ق ر ا ء ت ع ط ي شبهة ان القاتل هو الصف الفلاني الذي سيدعى عليه اذا التحم القتال تقابل الصفان من أ ج ل القتال ولتحم القتال فهو لوث في حق الصف الاخر و إ ل ا ما التحم القتال تقابل الصفان ك ما تقاتلا انفضوا وفيا ا ان ق ت ي ل هذا لوث في حق الصف الذي قتل فيه الرجل عند ذلك ما نقول ان العداء قتلونا سبيل الى هذا واحد إ ن م وقتل و الصف ل فيما بيننا إذن هذا ا ا إذن يوجد بين أفراده ضغائن يوجد بين أفراده أحقاب يوجد عداوات أفراده أفراده ضغاء أحقاب واحد من أبناء هذا الصف ق ت القتيل ل لابد هذا إذن ق من ر ي ن ة تعطينا ر أ س الخيط لكي نستطيع أن ندعي س ت ط ي ع أن ن على ج ه ة م ع ي ن ة ب أ ن ه ا هي التي قتلت هذا القتيل طيب في قليل المقالية قبل عندنا من كما الصور صور ذكرت لكم قبل قليل من الصور المقالية قال و ش ه ا د ة العدل لوث نحن نعلم أ ن ا ل ش ه ا ا د ة ل ج ن ا ي ة ما تثبت بالشاهد الواحد الحقوق ا ل م ا ل ي ة ما تثبت بالشاهد الواحد حتى يثبت تثبت بها ا ل ج ن ا ي ة فلو شهد شاهد واحد قال قتله الجماعه الفلانيه قال هذا فيه قرينة إنسان دلالة ما. قد يتبين الكذب لا ذ هذا ا مبدئيا لكن على قرينة يعتبر صدق د ا ل ع و ة ش ه ا د ة العبد لوث وكذا عبيد يعرف ان ش ه ا د ة العبد لها شروط خاص ما تقبل في, في كثير من الحالات نعم بخلاف روايته ر و ا ي ة العبد م ق ب و ل ة أ م ا ش ه ا د ة العبد غير مقبوله ة وكذلك إذا ش د عبيد دلالة الجماعة تعطي نعم الفلانية قرينة قالوا قتل فلان الجماعة هذه تعطي فيها دلالة. نعم. أو هذه ديساء الجنايه ما تثبت ب ش ه ا د ة النساء إ ذ ا انفردنا لكن لو شهد عدد من النساء ب أ ن الحي ا ل ف ل ا ن هو الذي قتل فلان او أ ه ل الحي الفلاني هم ا ل ذ ن قتلوا هم ا نوع ن ن أ و الذين ع ا د ل ل ا ة و ه ه الصور ا ل ت ص و ر ا ا ه ل ي س ت ضرورية ل ي س قسامة ت م ح ص و ر ة في ه ذ إذا ه فيه الصور مكان صار عندنا بل نقول كل يقتل قتيل قرينة في تعطينا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن القتيل قتل من ا ل ج ه ة ا ل ف ل ا ن ي ة يصح أ ن تكون ا ل ق ت ا م ة و إ ن م ا م س ت ل لها بهذه ا ل أ م ث ل ة ا ل ظ ا ه ر ة ل أ ن النص الشرعي أ ي ض ا ورد في مثل هذه ا ل ص و ر ة كما سنذكره إ ن شاء الله ف إ ذ ا لابد أ ن تكون هناك ق ر ي ن ة من ا ل ق ر ي ن ة أ ن يذهب إ ل ى ق ر ي ة أ ع د ا ئ ه فيقتل هناك أ و أ ن يلتقي ص ف ا ن من أ ج ل القتال ف إ ذ ا اقتحم القتال هو لوث في حق الطف ا ل أ و ل إ ذ ا شهد عدل فشهادته تعتبر لوثا كذلك إ ذ ا شهد عبيد أ و نساء حتى قول الفسق ة قد يعتبر لوثا وقول ف س ق ة وصبيان وكفار لوث في الاصح ص و ر أ و ل ى التي ذكرناها ما فيها خلاف ولاسيما إ ذ ا كانوا متفرقين جاءوا من أ م ا ك ن م ت ف ر ق ة عدد من النساء وشهدنا أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ف س ق ة والصبيان والكفار ففيه خلاف ولكن الاصح انها تقبل لاننا الان ما نود ان نثبت بها الجنايه الجنات ستثبت بالايمان ولكن يعطينا ق ر ي ن ة د ل ة على الصدق يعني في كثير من الحالات ت خ ب ر ن ا الكافر خبرا أ س و أ ا ح ت م ا ل ا ت أ ن ه يعطيك مبدئيا إ ش ادراكا ر ة معينة يجعل عندك معينا بالنسبة لهذا الخبر الذي أخبرك به لهذا الذي و ل ذ ك ق ب ل كلام ل ا فسقه ة والصبيان والكفار على ن أ قرين من القرائن نعم قال من نعم وصبيان ق فسقة و و ل وكفار لوث في الاصح لكن كما ذكرنا قبل قليل إ ذ ا ت ن ا ق ض في ا ل د ع و ة ف إ ن التناقض سبب إ م ا لالغاء إ ل غ ء ا ق و أو ل الثاني ل ل سبب إ ا ل د ع و ة لأسرها قال وقال ب فبث ن أبناؤه ا اللوث فجاء على ذلك لو لوث ظهر كتل احد ابنيه مثلا قال قتله, قتله زيد فجاء الاخر وقال كذاب هذا ما قتله زيد قتله ع م ر كذبه قال سقطت ا ل د ع و ة للتناقض ظهر اللوث سمعنا الناس يتحدثون بمثلي هذه الجناية هذه أو عن هذه ا ل ج ن ا ي ة ولكن ت ك ا ث ب كل منهم يكذب ا ل آ خ ر تسقط بطل اللوث قال ل أ ن الله تعالى أ ج ر ى ا ل ع ا د ة بحرص القريب على التشف من قاتل قريبه و أ ن ه لا يبرئه فكون الولد ا ل آ خ ر ي أ ت ي ويقول هذا الكلام ليس بصحيح لو كان صحيحا ل أ ق ر به معنى ذلك ما نفاه إ ل ا وهو يعلم أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن ليس بقاتل وفي أ س و أ الاحتمالات يظن أ ن ه ليس بقاتل و ب ن ا ء على هذا ما نستطيع أ ن نثبت هذا ا ل أ م ر في بعض الصور يقع اختلاف في قول أ و ل ي ا ء الدم ولكن ما يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل اللوث مثل إيش؟ ق ا لو ل قال أ ح د ه م ا قتله زيد ومجهول جاء أ ح د ابنيه وقال قتل أ ب ي زيد ورجل مجهول جاء الولد ا ل آ خ ر فقال قتله عمر ورجل مجهول اختلفت, اختلفت الدعوه ا ل آ ن قال ولكنها ما تؤدي إ ل ى التناقض ل أ ن هذا الرجل المجهول قد يكون في زعم ا ل أ و ل زيد وفي ق و ل الثاني عمر ا ل أ و ل قال قتله زيد ومجهول الثاني قال قتله عمر ومجهول ما في تناقض في ما في تناقض فان قال احدهما قتله زيد ومجهول وقال الاخر عمرو ومجهول ماذا نعمل في هذه الحاله يحلف كل منهما على من عينه منهما هذا يحلف على أ ن الذي قتل زيد والمجهول والثاني يحلف على من عينه من أ ن ه عمرو ا ل م ج ه و ل إ ذ ا ح ل ف حلف الأول الاثنان الولدان ل باثنان ا م ف ت ر ض أ ن ه م المفترض أنهما ا يأخذان المفترض أنهما يأخذان يدية يدية و ك ل واحد منهما يأخذ فلو وحلفان الدعوة منهما ادعيا كلاهما قل أيمان الخمسين طبعا الدعوة ما تكمل إلا دية زيد زيد تكمل نصفة قتله يأخذ على بالأيمان لابد له أن يقسم كما له يقسم أن تنذكره ن حلفا ن موضوعنا ا في ق ا ل الآن كله ح ل ف خمسين يمينا ي أ خ ذ ا ن ا د ي ه كامله ة ذ يأخذ ا النصف و هذا ي أ خ ذ النصف ولو ادعيا ا على رجلين قتله زيد و ع م ر الولدان قالا هكذا وحلفا الايمان الخمسين م و ز ع ة عليهما قال ي أ خ ذ هذا نصف ا ل د ي ة و ي أ خ ذ ا ل آ خ ر نصف ا ل د ي ة الثاني كاملة ندية يسعى هذا ي أ خ ذ نصفها وهذا ي أ خ ذ نصفها لكنه الان هو يدعي على زيد ومجهول ل م ه هو و معروف ما إ ذ يدعي والثاني ي د على ي ع زيد ومجهول إذن تكاذب المذكورين أثنين、الدعوة. نحن أن يكون المجهول أحد المذكورين. لكن الدعوة الدعوة باحتمال المجهول الدعوة الآن على وليست على أحد أربعة في ادعى على, على, زي... على, على زيد ومجهول ماذا سياخذ من الديه سيأخذ, سياخذ نصفه من الذي س ي ف ع النصف زيد و ا ل م ج و ل المجهول ليس موجودا اذا ماذا ياخذ من زيد ياخذ ربع د ي ه والثاني ادعى على عمرو و م ج و ل إ ذ ا عمرو ا ل م ج ه و ل كم سيدفعان ب ن س ب ة له س ي أ خ ذ منهما نصف ا ل د ي ة المجهول ما نعرفه إ ذ ا ع م ر سوف يدفع ربع ا ل د ي ة إ ذ ا اذا دعا على زيد ومجهول وحلف فانه ي أ خ ذ ربع ا ل د ي ة و إ ذ ا دعا أ خ و ه على عمرو م ج ه و ل يحلف و ي أ خ ذ أ ي ض ا ربع الديه ونصف الديه ا ل آ خ ر ضاع في المجهول إ ذ ا عرف المجهول دفع واذا لم يعرف ف لو ا يدفع أ ن ن ا ادعينا لوثا على إ ن س ا ن ما و أ ن ك ر المدعى عليه اللوث قال أنا تفرق الصف عن قتيل وتفرق الصف ش ب ه صح كلامنا لا يزال منكرا ولكن أ ن انا ما ك ت في ل أصلا لكن ص ف أنا ما كنت في الصف أ ص ل اصلا هل يقبل كلامه هل كلامه يقبل ولا لا هل يقبل كلامه بيميني لأن ل بيميني ا أ ب ر ء ة الدمة ف إ ذ ا استطعنا أ ن نثبت ببينه كان بها والا ف ا ل ق ل ا براءه د أن ا ل ع م د أو قتل ش ب ه عمد أ وما أ ن قتل、خطأ. قال لو ث ب ت لوث لوث لو ظهر لوث ظهر لأصل ق ت ل ش ب ه قامت بأصل قتل لكن ما عمد؟ لأصل لكن يعرف هل هو عمد او هو او هو شبه قطأ ق عمد قال لا قسامه في هذه ا ل ح ا ل ة لان الحكم يختلف باختلاف هذه الصور التي ذكرناها فاذا لم نستطع ان نعين فلا تثبت القسامه ة القسامة القسامة ما تثبت قال لا, لا تثبت الا في النفس واما ما دون النفس من الطرف على قطع قال, قال لا اتلف ماله قطع قطعت قسامة قال من تثبت تثبت في طرفا فيه ف يده دون او هذا طيب اذا ل ع ب د إ قتل العبد العبد مال كان يباع ويشترى هل فيه ق س ا م ة ولا ما توجد فيه ق س ا م ة قال هذا الوحيد الذي يستثنى من ا ل أ م و ا ل ا ل ق س ا م ة إ ن م ا تكون في النفس لا تكون في الطرف ولا تكون في المال ويستثنى من المال العبد ف إ ذ ا ثبت لوث في حقه كما ذكرت لكم القسامه ان ي ح ل ف خمسين يمينا ان يحلف ولي الدم خمسين يمينا على ان ا ل ج ه ة ا ل ف ل ا ن ي ة هي التي قتلت هذا ا ل إ ن س ا ن قال وذلك لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن خيثمه ة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي مسعود ف ف ت قال ل سهل قتيلا ه وهو دمه بن يتشحط في دمه قتيلة وجده قد قتل في خ ي ب ر فدفن ثم قدم ا ل م د ي ن ة فانطلق عبد الرحمن بن سهل و ح و ي ص ة و م ح ي ص ا بن مسعود إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ث ل ا ث ة فذهب عبد الرحمن ي ت ك ل م فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وراه صغيرا فقال و ليتكلم من هو أ ك ب ر منك فقال طلاه صلى الله عليه وسلم كبر كبر و هو احدث القوم أ ي كان صغيرا فسكت فتكلم أ ي ح و ي ص ة و أ خ و ه م ح ي ص ة قالوا وجدناه قد قتل في خيبر ودخلنا و أ ن ك ر اليهود القتل طبعا أ م ه لما قتلوا نبعنا اليهود قتلوا إ ل ا أ ن اليهود قال نحن ما قتلنا لكن الشبهه ق ا ئ م ة ام ليست قائمه ليس ا ل لو ف و على باطلاع الفقهاء ظاهر في هذه ا ل ع ا ل ة فتكلم و أ ن ك ر اليهود القتل فقال ص لعبد ى الله ل وسلم قال ل ي ه ع الرحمن وهويط ومحيط أ ت ح ل ف و ن و تستحقون دم صاحبكم وفي ر و ا ي ة يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم قاتلكم أ و صاحبكم قالوا يعني اما أ ن تحلفوا واما أ ن ه م هم الذين يحلفون فقالوا كيف ن أ خ ذ بقول كفار أ و ل ئ ء ي ه و د كيف يحذفون الايمان فعقله النبي صلى الله عليه وسلم أ ي أ ن النبي ع ل ي ه الله ص عليه وسلم اردف عديته منه عليه الصلاة والسلام درءا للشر ولما قد ينجم من م ف س د ة بسبب قتله فثبت بهذا الحديث ما ذكرناه من القسامه وهي أ ن ه إ ذ ا قامت ش ب ه ة على قتل فمن حق أ و ل ي ا ء الدم أ ن يدعوا بالشروط التي ذكرناها في ا ل د ع و ة و أ ن يحرفوا خمسين يمينا وبهذا يستحقون دمى صاحبهم هل يقسمها يقسمها وهو أنه أهمي عليه الأيمان الموالى ولا الأيمان الموالى متوالية لو الإنسان يشترطوا في في يجوز ويجوز يقسم يقع تشترطوا متفرقة أن أن أن ثم جنة وقد يقع أو أنه عليه ثم استيقظ ماذا يعمل يستانف الايمان من جديد أ ن يبني قال يبني ل أ ن ن ا قلنا إ ن الموالاه ليست شرطا فيها فيجوز أ ن تكون م ت و ا ل ي ة ويجوز أ ن تكون م ت ف ر ق ة سواء تفرقت عمدا أ و تفرقت من ا ل إ ن س ا ن ص ه ر ا عليه ب أ ن أ غ م ي عليه أ و ج ن ة أ و حدث له ما يشغله عن متابعه ة القسامة الورثة الأيمان فلوما تنتقل إلى ل يبني على الايمان و ر ث ة على ل يعني يتممونها إ ذ ا كان الولي ا ل أ و ل قد أ ق س م عشرين يمينا وبقي عليه ثلاثون يمينا ثم مات وانتقل حق ا ل ق ت ا م ة إ ل ى ا ل و ر ث ة هل يقسم ا ل و ر ث ة ثلاثين يمينا ت ت م ة ل م ا قد أ ق س م ه المورث أ م يستانفون قال لا لو مات لم يبن ي وارثه على ا ل ص ع ي بل يبتدئ ق ت ا م ة جديده ة الورثة طيب للقتي لو ليس وارثا واحدا كان عدد ي ح ك ن كل واحد منهم خمسين يمينه لو كان ع ن د ه ع ش ر ة أ و ل ا د مثلا ً ي ح ك ن كل واحد منهم خمسين يمينه أ و كان عندها ب ن و ز و ج ة و بنت و غير ذلك ه لكن ي ح كل واحد من ا ل و ر ث ة خمسين يمينه قال ولو ك ا ن ل ل ق ت ي ل و ر ث ة وزعت ا ل أ ي م ا ن ع ل ي ه م بحسب الارث ا ل أ ي م ا ن خ م س و ن ي م ي ن ا ننظر م ن ا ل ذ ي ورث هذا ا ل إ ن س ا ن وبعد ذلك نجعل ن س ب ة ما بين أ س ه م ه م في الميراث فلو مثلا كان عنده ز و ج ة وبنت ا ل ز و ج ة ت أ خ ذ من الميراث الثمن والبنت ت أ خ ذ من الميراث النصف معنى ذلك لو كان عنده ثمانون دينارا ومات بنته ت أ خ ذ أ ر ب ع ي ن دينارا وزوجته ت أ خ ذ ع ش ر ة جنانير المجموع خ م س ة أ س ه م يعني وزع المال على خمسه قسم البنت خ ذ ت أ ر ب ع ه ا ل أ خ م ا ر و ا ل أ م اخذت الخمس إ ذ ا في هذه ا ل ح ا ل ة البنت تحلف أ ر ب ع ي ن يمينا و ا ل ز و ج ة تحلف ع ش ر ة أ ي م ا ن وهكذا توزع أ ي م ا ن ا ل ق س ا م ة على ا ل و ر ك ة بحسب النصيب الذي أ خ ذ و ه من الميراث لو أخذ مثلا خمسة أسهم خمسة مثلا و نكل ص وتصير ف فإنه ن أسهم يجبر لو ستة احد الوارثين كان له ولدان ادعيا ا ل ج ن ا ي ة وظهر اللوث وطلب ا بالايمان فجاء ا ل أ و ل وحلق والثاني قال لا ل أ احلف ل الأول, قال يحلف الأول ا ل أ ي م ا ن ا ل خ م كاملة س ي ي ن و أ خ ذ نصيبه من ا ل م ي ر ا ت ف ي أ خ ذ الديه كلها واذا إ ن م ي أ خ نصيبه يأخذ نصف يأخذ ل ذ ي وإذا كان له ربع الدي اخذ ربع الديت ي أ خ ذ نصيبه من هذه الديه ولكنه يحلف ا ل أ ي م ا ن ك ا م ل ة إ ذ اذا نكل الآخر أو كان عدد كل الآخر مثلا على واحد عشرة أو عدد إ نكل أحد, أحد الاخر ة توزع ا لو ي ن الباطين على الأربعة الباطين. إذا ا ك ا خمسة و ن كان ل توزع ا له ي ن الباطين على الثلاثة الباطين. لو كان له ولدان وادعيا ل ظهر ا ل ل و أ ح د ه م ا حاضر و ا ل آ خ ر غائب هل نصيبه أنه الغائب يحلف الآخر؟ قال لا يحلف الميراث الآخر ينتظر خمسين يميناً ويأخذ نصيبه من أو أنه ينتظر حتى يأتي الآخر ومخير من حتى أم أو إ ن شاء أ ن ينتظرا حتى ي أ ت ي أ خ و ه الثاني فلن ينتظر لا مانع من هذا ويحلفا خمسين يمينا كل واحد منهم يحلف خ م س ة وعشرين يمينا وياخذا أ خ ذ ه أنه من حقي أن يحلف الآن م يميناً س ي ي ن و أ خ نصيبه لأن ل زيه ة ما تثبت بالأيمان الخمسين فأنت مخير إلا تثبت فأنت شئت ت إن ل ف ح ا انتظرت حتى يأتي الوارث الآخر وحدك وإن أو بطية الورثة حتى شئت يأتي بطية طبعا في ذهن كل واحد منكم يتردد سؤال وهو أ ن الناس اليوم أ ص ب ح ت بلا ضمير هو هذا هذا هذا هذا اليوم قد يحرفوا يحرفوا القانون القانون الناس آلاف باطل ما ما أجل ان يصل إلى لفسقة نعمل للكفرة نعمل للمسلمين المسلم لو خمسين يمين يمين من أن نحن ندرس نحن يقع يحرفوا قد قد قطع برش عشرة فصعة كذبا فصعة ه ذ اليمين ا الزور ي ح لا ف ل ل لا أقول م م س ي ح ل ف خمسين م ي ي ن ا أقول ل المسلم ح ف ن نحن ا واحدا وطبعا بعد ما حلفنا إلا القراء على أن أن قامت الأمر على حسن ما م يدعي ث ا ا ل ع طبعا في بعض الحالات سيقع يلعن الحالات هناك ظلامة قد الرجل في قد ولذلك ه و كاذب قد ي لا و لا بد أ ن يذكر هو و ا ل م ر أ ة في آخر الأيمان آخر الله غضب وكذلك ل الله ع ن ة زيادة في ت و ي الأيمان وتنثيرا يقدم د الإنسان على من أن ك ب في ا ا الحالة و هنا لماذا وجب علي أ ن ي ح ل ف خمسين يمينا قال من أ ج ل ه ذ ا أ م ر خطير جدا سيحمل ديه ة كاملة دية كاملة ولذلك لابد أن تكون لابد سيحمل أن ن ا ك أ ش ي ا ء نتثبت بها م ن أن هذا ا ل ر ج ل وهي الأيمان الخمسين والمفترض ه ي ي ا ا ن و ل م بالمؤمن أ ن ه م ا يحلف يمينا و ا ح د ا كذبا علاوه ع ن يحلف خمسين يمينا والله تعالى يتولاه بعد ذلك نحن لنا نعم يكون يكون ولكنها الظواهر والله يتولى السرائر وبالأجل هذا لا يكون في القسامة بالأجل هذا لا يكون في القسامة القسامة تثبت الدية هذا قصاص هذا قصاص لا القصاص في في تثبت تثبت اذيه ل أ م ر ه ا سهل ب ا ل ن س ب ة للدم لو أ ث ب ت ن ا بها القصاص صارخنا دماء الناس م س أ ل ة المال ب س ي ط ة ولا فيما إ ذ ا كانت سيحملها ا ل ع ا ق ل ة فيما إ ذ ا كانت القتل المدعى أ ن ه وقع خ ط أ أ و قطع شبه عنه ف س ت ع م ل ه ا ا ل ع ا ق ل ة فمن أ ج ل هذا الذي ذكرنا ما يثبت ب ا ل ق س ا م ة قصاص في بعض الحالات المدعى عليه ما يكون في ه لوز كم هي الايماقه أيضا يجب المدعي يجب علي ان يحلف خمسين ادعى يمينا اليمين المردوده على, المردود على المدعي كيف ترد اليمين على المدعي هو ف إ ذ ا ردت اليمين على المدعي الاول أ و ل عليه ترد يمين ي ل ب بيمين ا ا ح د ق ترد عليه خمسين يمينا ل ق الا و ل اذا د أن تكون خمسين يمين إلا إذا ظهر لوث في ح ق إ ن س ا ن وادعى أنه لم يكن دعي على أن قتل وهو لم انه ل على د ع أ الصق القلاني قتل و و لم يكن في ذلك الصف ف إ ن ه تقبل يقبل كلامه بيمينين و ا ح د ة وهذا لا علاقه له بالقسامه ل هو واحد التهمة كان ممن يكن أن تجري عليهم هل كان في, ذلك ولم يكن في ذلك موضوع آخر هذا أما القسامة, القسامة في كلها لابد أن تكون ماذا يجب بالقسامه قلنا القصاص لا يجب ب ا ل ق س ا م ة ل ه ذ ه ا ل ش ب ه التي ذكرناها قال ويجب إ ن م ا ت ج بها الدية و ب ا ل ق س ا م ة في قتل الخطا او شبه العمد على ل ا ديه الدية, الدية في الخطأ وشبه على م د ع العقلة من على المقسم عليه إذا عليه ك الديه م ة لا على العقلة على المقسم تجيب تجيب ع قال ادَّعَ عَمْدًا بِلَا لوث على ثَلَاثَةٍ وَلْلَوْ لَوْسٍ عَلَى حضر أ ح د ه م ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثه ة حضر ح أ د م أ ق س م عليه خمسين واخذ أ خ ذ ثلثة دية و ح حضروا جميعاً الديه موزع على الثلاثة حضر أحدهم د ادعى ثلاثة قتلوا الثلاثة ما جميعا الدية على لوف لكن على الثلاثة أنهم موزع قال في يحلب م يمينا س ي ي ن و أ خ منه أم منه كل الدية يأخذ ثلث ة دية ق الديه يأخذ منه ثلثة ة ع ل ي الثلث هذا الثلث فيجبع نعم. لو دعا عمدا بلوث ل أ ن ا ل د ي ة في العمد لماذا على, على العاقدة دي يقول عمدا ل أ ن ا ل ص و ر ة التي سيذكرها ا ل آ ن وراء هذا ما تنبني إ ل ا على العمد دعا عمدا بلوث على ث ل ا ث ة هم الذين س ي ص ف ع و ن ا ل د ي ة كل واحد منهم سيدفع ثلث ا ل د ي ة غاب اثنان وحضر واحد قد ي ح ل ف خمسين يمينا و ي أ خ ذ ثلث ا ل د ي ة حضر اخر جاء الاخر ق ان ل يحلف عليه ي خ م س يمينا ان اخرى لم يكن قد ذكره في الايمان الاولى اذا قال في الايمان الاولى قتله فلان وفلان وفلان, وفلان خمسين يمينا الديكن الثلاثة فاذا اول فاذا جاء الثاني الثلثة الثاني فاذا اذا قتله وحلف على الثاني الثلثة الثالث لكن إذا ما ذكره في دفع دفع في خمسين ي ما ثبتت ذكره لكن جاء حلف عن اول خمسين يمين بانه أ ن ل قتل ف إ ي أ خ ذ منه ثلث ا ل د ي ة ف إ ذ ا جاء ا ل آ خ ر ف إ ن حضر آ خ ر أ ق س م عليه خمسينه وفي قول وعشي قول ضايف يعني إن لم يكن لم خمسا إن ك ذ ر في في في فينبغي الاكتفاء في الأيمان يكن أيمانه أيمانه غيبة عليه هذا إلا إذا لم يكن قد ذكره في الأولى وإلا بأن ذكره في الأولى فينبغي بها بناء على صحة القتامة لم على المدعى بأن ذكره ذكره قد وهو صحة الأصح من الذي يقسم في الأيمان؟, من الايمان في القسامه قال الذي يستحق بدل الدم الذي يستحق بدل الدم لعني قلنا قصات ما بقي بدل الدم وهو الدية ومن بدل الدية、أقسم. ولو كان مكاتباً. ولو كان مكاتباً لقتل عبده. تعرفون أن المكاتب عبده تعرفون ومن كان كان أنتم أن في بقي يستحق رقيق قصات اقسم ما إذا مكاتبا مكاتبا نفسه وهو وله وقد له حر وله رقيق. وقد يعجز نفسه ويرجع ملكا لسيده مع كل ما يملكه لو كان له عبد لو كان هذا المكاتب له رقيق وقتل رقيقه هل يقسم علي ق ا نعم يقسم على عبده الذي قتل و ي أ خ ذ ا ل د ي ا ن إ ذ ا و ر ت د إ ن س ا ن ما وكانت له د ع و ة ب أ ن قتل ابوه أ و قتل اخوه وله ق س ا م ة له أ ن يقسم ولكن مرتد والعياذ بالله هل يحلف أ ث ن الافضل ء ا ر د ة ق ل ل ا أ ت أ خ ي ر أ ق س ا م ه إ ل ى أن يرجع إلى ان ل ل ل إ س ا م أ ك كما م المرتد إما تعرفون أن يرجع إلى الى إ وإلا س ل قتل ا ما م مرتد ق في ي ب في دولة الاسلام إ س ل م أختم على باطله لو أختم الآن في ق ا م ن ل عليه الصلاة س قبل أقسام قال اليهود تحلفوا الدية أن وتأخذوا خمسين إما يمينا من اليهود أ و أ ن اليهود يحلفون خمسين يمينا إ ذ ا قبل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي م ا ن اليهود والمرتد تقبل يمينه كما تقبل أ ي م ا ن اليهود قال ف إ ذ ا ق س م ت ا ل ر د ة صح على المذهب ومن لا وارث له لا قسامه ل مدام لا وارث له ا لا قسامة له ولو ادعى إ ن س ا ن آ خ ر قتله ليس من حقه أ ن يقسم ل أ ن ه ليس وارثا آ خ ر فصل في هذا الموضوع الجنايات م و و ض ع ا ل ما الذي يوجب ج ب القصاص فهنا قلنا إذا الإنسان قتل عمدا وجب عليه القصاص وإذا قتل وجبت عليه وإذا قتل عمدا ويجب عليه لكن من حق الولي خطأا عمدا القصاص قتل قتل عليه عليه لكن ينزل أبضية أن وتذكرون من عن أننا قلنا حق إلى إ ن ا ل ذ ي ة بدل عن القصاص وليست حكما ثابتا بدا يعني ابتداء مع القصاص هذا القصاص أم الذية قلنا الأصل القصاص والذية بدل عن القصاص ما الذي القصاص قلنا قصاص ما الذي كيف أن فلانا بدل قتل قد قتلا استحق هو أم أن طيب يثبت كيف يثبت عن القصاص م ن الذي يثبت أ ن فلانا قتل قتلا يجب عليه ا ل د ي ا قال إ ن م ا يثبت موجب القصاص ب إ ق ر ا ر و ا ل إ ق ر ا ر سيد البينه كما لو قال أ ن ا قتلته عمدا خ ل ص ما يحتاج إ ل ى أ ي بينه اخرى الاقرار سيد البينه انما يثبت موجب القصاص ب إ ق ر ا ر أ و عدلين اذا شهد عدلان على أ ن ه قتل يثبت عليه القصاص طيب والمال فيماذا يثبت ليس الخطاف إ ن م ا المال ق اما ل بذلك يثبت إ ب ا ل إ ق ر ا ر أ و ب ش ه ا د ة عدلين و ا ل ز ي ا د ة على ذلك برجلين و ا م ر أ ت ي ن ك ش أ ن الحقوق ا ل م ا ل ي ة ا ل أ خ ر ى أ و برجل ي ن ويمين ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة انقضى بشاهدين ويمين طيب لنفرض أ ن أ ح د ا ل أ ش خ ا ص له قتيل وشهد له اثنان ثبتت ا ل ج ن ا ي ة ثبت القصاص س و ر ة ثانيه ة طلب ل اثنين ي ش د فلم يتمكن والدعوه ة أ ن قتل ع م د انه الدعوة أ قتل عمدا و أ ن ا ل ق ا ت ل يستحق القصاص لكنه ما تمكن من إ ح ض ا ر الرجلين بعد أ ن ادعى هذه ا ل د ع و ة وجد رجلا وامراتين أ ت ي ن وجد ج ر ل و ا م ر أ ونحن قلنا إن الرجل و ا ل م ر أ ت ي ن يثبتان المال ولكنهما لا يثبتان القصاص ولما وجد نفسه عاجزا عن إ ث ب ا ت القصاص بعد أ ن ادعاه قال طيب أ ن ا أ ن ت ق ل عن دعوى القصاص إ ل ى دعوى المال ل أ ن ه ما وجد من يثبت له القصاص فقال ولو عفى عن القصاص قال اخي انا ما أ ر ي د القصاص أ ر ي د المال ولو عفى عن القصاص ليقبل للمالي عفى عن رجل و م ر أ ت ا ن قال ما يقبل كلامه ل أ ن أ ص ل ا ل د ع و ة أ ن ه قتل عمد و ا ل آ ن انتقل ليس من أ ج ل العفو و إ ن م ا انتقل من أ ج ل أ ن ه عجز عن إ ث ب ا ت دعواه ا ل أ و ل ى ب ا ل ب ي ن ة ف أ ر ا د أن ي ح ت ان ل م أجل أن ي أ خ ذ الديه ة ل أ ن إذا ما ثبت القصاص ما تثبت الدية لأن الدية تبدل عن القصاص ثبت تثبت تبدل لأن عن الدية القصاص إذا لم يثبت القصاص ما تثبت الدية وهو دعواه أنه دعواه أن القتلى بدل لم القصاص عمد يثبت يثبت تثبت عن أنه أن ولكنه وهو سؤالا ت يثبت وامرأتان ط ا القصاص للمال الأصحي المنصوص بالإمام الشافعي رحمه الله ع عفى عن أن ليقبل يقبل في ولو رجل لم رحمه س سيذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعد الصور التي يمكن أن تقع في الاضطراب ا ل تقع يمكن في في أن ع د ولو ة ق ا ل و شهد هو و هما الرجل والمراتان أ ت ن بهاشمة ع ر ف م ل الرأس ل ه تهشم ا ش م ة و ك إيش شهداء قالوا بهاشمه ة ق ب ل ا إضاح قالوا شهداء بهاشمة هاشمة وقعا ضاح قال أرشها الموضحة قبل وقبل تقع لم يجب أن أن أرش يهشم في لم يجب ل أ ن الهشم المشتمل على ا ل إ ي ض ا ح ج ن ا ي ة و ا ح د ة و إ ذ ا اشتملت ا ل ج ن ا ي ة على ما ي ج ب القصاص احتيط لها فلا يثبت إ ل ا ب ح ج ة ك ا م ل ة وبناء على هذا فلا ياخذ أ أرشى خ ذ ل م و ح ة ي أ م ارشا ي ت ت ب على ل ا م م ة ولكن ما يأخذ م ع ه الموضحه أرشى ا ة قال ا ا وليصرش ل د بالمدعى لا بد ان ل م د ع ب أ يصرح الشاهد بالمدعى فلو قال ضربه, الشاهد قال ضربه بسيف فجرحه فمات قال ما يثبت قتل نحن ا ل آ ن الشيخ قال ضربه بسيف فجرحه فمات لكن يا س و ر ة مات بسبب الضرب بالسيف ام مات بسبب اخر ما صرح لا بد أ ن يصرح ب أ ن الموت كان بهذا الضرب نعم ف إ ذ ا قال ضربه بالسيف فجرحه فمات من هذا الضرب كذلك يقبل كلامه ه رأسه لابد من التصريح بالمدعب ولو قال ثانية ا د من م سورة ضرب أ ف او ضرب ر أ س ه ف أ س ا ل دمه ماذا يثبت بهذا تثبت الدانيه ت في جراحات الرأس بالتفصيل. أراد أن يشهد في موضحة توضح العظم كنتم تذكرون. لموضحة يقول في شهادته بالموضحة توضح تذكرون التي شهادته يقول يشترط إيش أن فأوضح عظم رأسه حتى خ ر ا ف ة الكلام في هذه الصور أ ن ه لابد أ ن تكون شهادته ش ه ا د ة ب ي ن ة م ف ص ل ة حتى نستطيع ان نثبت الدعوه والا فلا نستطيع اثبات الدعوه مساويا للزرح الذي أوجده للزرح في رأس الماضي ج ن عليه ل ف ب يبين بنفس بها د قدرها أن أن نستطيع نقص من الجان الجناية جنها التي في حتى م ل كان الناس يستعملون السحر وما زال حتى الان آ ن ل السحر س س ي ت ع م وبعض السحر يقتل ف إ ذ ا قتل إ ن س ا ن بالسحر ماذا على قاتله قال إ ذ ا جاء الساحر واعترف قال أ ن ا سحرت و ق ت ل ت بسعري يثبت القتل بالسحر في هذه ا ل ح ا ل ة ولكنه لا يثبت ب ا ل ب ي ن ة لو جاء اثنان فشهدا قالا فلان ن فلان سحر فلانا قد نقبل, فلان نقبل شهادة من اثنين لي وقتله ي ع ا ب على سحره لكن سحره ق وما يقول يدريهما مات حينما مميتا بهذا السحر السحر حينما يقول يعرف ان كان يعرف سحره أنه او غير مميت لكن الشاهد كيف يعرف هذا لا سبيل اليه نعم نثبت انه سحر ويترتب عليه احكامه ولكن ما نثبت انه قتله ب و ا س ط ة ا ل ب ي ن ة لو ان انسانا جرح وله وارث جاء الوارث ليشهد بالجرح لمورثه الجرح اما ان يكون قد اندمل واما الا أن يكون قد اندمل قال اذا كان الجرح غير مندمل مجروح وجاء الشاهد يشهد ليشهد ه بهذا الجرح قال ما تقبل شهادته لأنه متهم الآن لأنه تقبل الجرح قال ما الآن ا ل ر ح من م م ت أن الإنسان تفري هذه الجراحة ويموت الإنسان وهو له بهذا من أن يجي يرث ق الجرح وبناء لأنه ولكنه هذا فلا على تقبل شهادته لأنه متهم ولكنه إن وشهد ع ل لا م ن أنه ا سراية و مورثه بهذا ف إ ن ه تقبل شهادته قال, ولو شهد بجرح قبل لم تقبل وبعده يقبل قال وكذا ل لمورثه قبل الانجمال و شهد بجرح تقبل بمال في مرض موته في ا ل أ ص ح إ ذ ا شهد له بمال في ح ا ل ة مرض الموت ه ا ل ا تقبل شهادته ل أ ن ه ا ل آ ن يجر لنفسه نفعا وهو عنده طمع بان يموت ويرث وبناء على هذا ما تقبل شهادته قال ولا تقبل ش ه ا د ة ا ل ع ا ق ل ة بفسق شهود قتل يحملونه جاء شهود تقل الشاهدان فشهدا على أ ن فلانا قتل خطا من الذي سيحمل ديه الخطا ستحمله ا ل ع ا ق ل ة جاءت ا ل ع ا ق ل ة فقالت هذان الشاهدان فاسقان قال ما يقبل كلامهم كلام العاقلة ما يقبل في هذه الحالة لأن العاقلة حينما تستهم الآخرين بالفضل. هذا واضح. في بينهم عداوة. لأنهم سيحملون الدية. ما حينما هذا واضح عداوة لا يحملوا تستهم بينهم فمن في في شبه هذه أجل أن الديته قالوا هذا قالوه قد يكونون قالوه صدقا وقد يكونون غير صادقين والاحتمالان موجودان هناك شهدوا لأنفسهم عنهم هذا كلامهم ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا بقتله أن يكونوا من أن نفعا وبناء اثنان اثنين احتمال يجروا الجية لا يقبلوا أجل على ولو على على الأولين قد بدفع اجل ا ث ن ي ن شهدا على ا ث ن ي ن قال هذان ا ل قتلا فلان وبعد ذلك القاضي جاء الاثنان المشهود عليهما راحل وقال وقالا ق ايضا قتله فلان وفلان من بذلك اللذين قال شهدا عليهما قبل ذلك ماذا يعمل القاضي في هذه الحاله ف إ ن صدق الولي الاولين حكم بهما لانهما ت ر ق في ل ش ه ا وإذا د ة ص د ق ا ل آ خ ر ي ن الشهاده ة أولا ا ش ا الآخرين أو صدق الجميع الجميع البينتان الحالة د صدق صدق يؤدي ة صارت لأنه إلى في يعني أو أو كذب الجميع بطلت البينتان في هذه ضطبت ただ、このようなことを言うと、このようなことを言うと、